قالكوم غوم غوم لا اله الا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا أقول و انا لطيف خبير عند <تصفيق> ال وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيفُ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَيَقُولُونَ دَارُ السَّلَامِ leave no way.